جوال, الجوال. جوال, تذكر. جوال تذكر شاب من الشباب جاءني وقال يا أخي قلت نعم معروف القاعده ضيق وطفش وهم وغم وحزن فإنا له معيشة ضنكا معيشة ضنكا فقلت له السؤال أسألك بالله تصلي خاصة الفجر تصلي قال يا شيخ تبقى الصراحه اقسم بالله ما اركعها كده بالصراحه ما أركعه وبيتي بجوار المسجد والله يصلوني وما اقوم صلى سبحان الله فقال بل ازيدك والله بهذا الكلام ازيدك من الشعر بيت يا شيخ بل أحيان يقول اجيني ضيك وطفش انا اقول لكم ما قال لي احد او كذا بنفس هذا الموقف والله يشهد على ما اقول قال أحيانا تضيق نفسي فمن شدة الضيق أقوم واخذ المصحف وأشوت المصحف برجلي ثم انفجر يبكي الله أكبر يشوت المصحف في الغدمه ولو شاء الله لعطل تلك الاعضاء بكن فيكون ثم انفجر يبكي بكى بكى والله كأنما رجل فقد ولده او من احب الناس الى بكاء خمس دقائق عشر دقائق طيب يا اخي خلاص خير الله يتوب عليك سبحان الله يقول ما اظن ان الله يغفرني بهذا قلت لا الله غفر للمشرك والكافر اذا تاب وناب إليه فقلت له لن اقرا عليك تنوي ان اقرا عليه اسبوع كامل من الليله الان ترجع للبيت البيت تبغى الطريقة اذهاب الضيق والهم والغم الحسن قال نعم فترجع ترجع الى البيت والان تعود وتصلي ركعتين صلح مع الله وتوبه وانابه الى الله جل وعلا وكل يوم جزء من القران وتحافظ على الاذكار ولا يؤذن المؤذن او صلاه فوت يؤذن الان في المسجد قال وهو يبكي واعاهدك بالله بانه كما قلت لن يفوتني شيء من هذا خرج الاخ قلت له الاسبوع القادم فيها نفس هذا اليوم تجيني عشان اقرا عليك الله اكبر يا اخوان جاء الأسبوع وجاء الاخ والله عندما دخل ان الوجه غير الوجه الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما دخل عليه أقسم بالله أن الوجه غير الوجه سلام يا فلان جلس أقرأ عليك قال جزاك الله خير وبدت سنة للسلف في وجهه قصر ثوبه قال والله خرجت من عندك وذهبت البيت وصليت ركعتين وبكيت فيها بيد الله بكاء أصلي الله يقول أن يكون خالصا لله وفي اليوم الثاني ما جاء لنوم يقول ابغى صلاه الفجر التي غبت عنها سنين يقول فانتظرت خرجت قبل الاذان بعشره دقائق أربع ساعه ظننت المسجد مفتوح مو مفتوح المسجد ما جاء المؤذن تاخر المؤذن واذا به ياتي مع اذان الناس فتح الباب دخلت للمسجد أذن المؤذن بكيت لماذا لانه سمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أذن المؤذن جلست بين الاذان والاقامه بعد اداء السنه اقرا ابكي جاء المؤذن فصلى بنا صلاه وقرا وهو ما علم عني سوره قاف وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإذا به كأنه يعنين بهذه الآيات. وبدأت الانطلاقه. البداية للقمة. من التوبه تريد ان تصل للقمة بل اقول تريد ان تصل للفردوس باذن الله اول خطوه هي التوبه الى الله جل وعلا وحافظت على الصلاة والله يقول انه اسعد اسبوع في حياتي كلها هذا الاسبوع متى عندما تاب ورجع الى الله جل وعلا الله اكبر ذنوب <تصفيق> صدته الأمان أن يتوب أنا العابد